نفتح المجال للإخوة إذا أحد يديه مداخلة من عضائها التدريس الدكتور الشيخ صالح سحيمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بادئ ذي بدء أحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات ثم إني أشكر معالي مدير الجامعة وفقه الله على إتاحة الفرصة للخريجين باللقاء مشايخنا وهي خطوة مباركة نسأل الله أن يثيبه عليها وسائر من أسهم معه في هذه الجهود أنا ليس عندي مداخلة عندي سؤال أرجو من شيخنا حفظه الله التكرم بتنبيه طلبة العلم نحن طلبة العلم عني إلى هذه المشكلة المشكلة أننا ابتلين في السنوات الأخيرة بالاعتماد على المذكرات التي يصنفها بعض الأساتذة للتسهيل على الطلاب مما صرف الطلبة عن الكتب العلمية الأصيلة وأنا أتكلم عن تجربة بحكم عملي في اللجنة الاستشارية العليا بوزارة شون الإسلامية بالمدينة النبوية بالأوقاف فلا فقد نقابل بعض الطلبة جامعيين وربما كانوا من حملة الماجستير أو الدكتوراه ولا يعرفون بعض أسماء الكتب التي يعرفها قديما ربما حملتوا بعض الشهادات الصغيرة فما تعليق شيخنا حفظه الله وتوجيهه لنا نحن رجال التعليم وأعضاه التدريس في هذه المسألة من ربط الطلاب بالكتب العلمية الأصيلة النافعة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى مارك الله فيك هذا شيء مهم جدا وأنا نبهت عليه لما سئلت ما واجب المدرسين نحو طلابهم وقلت من أهم واجباتهم إيصال المعلومات الصحيحة إليهم وأن يهتموا, أن يهتموا قبل كل شيء بشرح المقررات من الكتب التي قررت عليهم ولا يصرفوهم عنها بمذكرات أو بكلام لا يرتكز على مراجع وإنما هو من فكر المدرس أو اتجاه المدرس هذه أمانة الكتاب مقرر على الطلاب فلا بد أن تعتني بتدريسه بنصه ومعناه ولا تترك شيئا منه دون شرح وأن تأتي عليه تأتي على المقرر مهما أمكنك أن تأتي عليه من أوله إلى آخره حتى يكون عند الطلاب حصيلة علمية ويكون عندهم يكون عندهم قيمة للكتب التي بين أيديهم كيف يتخرج وهو لا يعرف ما في مقرره لا يعرف الكتاب الذي يحمله والذي بين يديه هذا لا يعتبر من الأمانة أبداً والمدرس يحمل أمانة عظيمة لا شك أنه مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى إذن لماذا قررت هذه الكتب كان يقال للمدرسين أنتم ألقوا على الطلاب واكتبوا لهم ما ترون ولا حاجة إلى كتب معينة نعم